ظل وجهه مصوَّد وهو كظيم، أو من ينشئ في الحنية وهو في الخصام غير مبين، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إثاثا، أشهد خلقهم سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ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 إِللاا قَالَ مُتْرَفُهَا إا وَجَدنَا أَبَ أَناَا عَلَى أَُّتُ وَإَِّا عَلَ آثَارِهِم وَإِنا عَلَ آثَارِهِم مُقتَدُون قَالَ أَولَ جِتُكُمْ بِأَحْدَ مِنا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ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 تعبدون إلا الذي فطرني فإنّه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل ما تعطها أولئك وأبائهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين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 وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ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 فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع أَوْ أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما بِكَ بك فإنا منهم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 قال يا قوم أليس لكم مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أ فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين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 فَلَمَّا أَسَفُونَا نَقَمَ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِي فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون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 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون